إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى القوم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم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 تَاوَرَاتٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى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 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ ظُلُمَاتٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم مِّنْهَا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ومساكن طيبة, وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَاةٌ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا أَنْصُرَ اللَّهَ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْحَوَانِينَ مَنْ أَنْ قَالَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ طَائِفَةٌ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ أصبحوا الله